أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هناك بعض الحجاج يذهبون بعد الحج إلى مواسم شركية كموسم محمد أو عمر وموسم ذكر موسم آخر ما ذكر ما هو ما تعلاط أو كذا قال بما تنصحونهم لا ما اسم الموسم هذا والله يقول تعلاط أظن موسم لن... تعلاط أي... بعد الحج اي نعم فهذا من نصيحة اذا كان فعلا يوجد من يفعل ذلك بعد ان يؤدي هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة التي فيها قفران الذنوب والعتق من النار وفيها الخروج من الذنوب كيوم ولدته أمه ثم بعد أداء لهذه الفريضة يذهب إلى أداء مواسم وصفها السائل بأنها شركية أي يمارس فيها الشرك والشرك كما نعلم جميعا هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله هذا هو الشرك ولهذا يوم القيامة إذا دخل الكفار المشركون نار جهنم يقولون متندمين متحسرين ولا ينفعهم ندم يقولون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين فالشرك تسويه غير الله بالله في شيء من حقوق الله او شيء من خصائص الله فمن اعطى مخلوقا ايا كان هذا المخلوق شيئا من خصائص الله فقد اشرك وكذلك من أعطى مخلوقا شيئا من حقوق الله مثل الدعاء حق لله الصلاة حق لله النذر حق لله قال عليه الصلاة والسلام لمعادة تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فالعباد حق لله فمن أعطى شيئا من العبادة لغير الله أشرك بالله العظيم مثل من يستغيث بالأولياء والمقبورين والموتى مدد يا فلان الحقني يا فلان ادركني يا فلان إن لم تأخذ بيدي يا فلان من الذي أخذ بيدي أو يقول مالي من ألوذ به سواك أو نحو ذلك كل ذلك من الشرك بالله كل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى والشرك محبط للأعمال مبطل لها قال الله سبحانه وتعالى ولقد اوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن لا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فالشرك مبطل للأعمال محبط لها وعليه سؤال السائل عندما قال أن بعض الحجات يحج البيت ثم بعد ذلك يذهب إلى مواسم شركية موسم كذا وموسم كذا فما هو شأن هؤلاء شأنهم في الحقيقة وحالهم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة بعد أن يأتي بهذه الطاعة العظيمة التي تجشم المصاعب وأنفق الأموال وتغرب عن الآل والأولاد وبذل المجهود والعناء لأدائها ثم بعد الحج يأتي ويهدم ما بنى فمثل, فمثل من يكون كذلك مثل شخص بنى بناء جميلا حتى إذا تكامل البناء وضع تحته دنميت وفجره برمته وفجره برمته هذه, هذه حال من يأتي ويمارس والعياذ بالله الأمور الشركية لأن الشرك مبطل للأعمال كلها الشرك مبطل للأعمال كلها كما قال ربنا سبحانه ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين نسأل الله عز وجل أن يعيدنا أجمعين من أن نشرك به ونحن نعلم ونعوذ به مما لا نعلم إنه سميع مجيب أحسن الله ليكم هذا سؤال يقول ما هو أفضل أنواع الحج الأنساك المشروعة ثلاثة التمتع والقران والإفراد وبين أهل العلم خلاف في أيها الأفضل لكن الأقرب الأظهر والله تعالى أعلم أن أفضل هذه الأنساك التمتع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من امر مسجد برد لما سقت ولا ولجعلتها عمرة لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة فأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع وهو أن يأتي بعمرة يهل بها في أشهر الحج ويتحلل منها يأتي بها تامة ويتحلل منها ثم إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجه يلبي بالحج نعم يقول أيضا إذا أحرم الحاج بالتمتع وليس لديه هدي وأراد أن يصوم فهل يجوز الصيام قبل يوم عرفة؟ نعم يصوم قبل يوم عرفة إذا دخل في النسك فيصوم قبل يوم عرفة يصوم في السادس والسابع والثامن أو حتى قبلها هذه ثلاثة أيام في الحج لمن لم يكن مستطيعا للهدي فإن عليه صيام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والسبعة, والسبعة التي يصومها إذا رجع لا ينزم ان يصومها مجتمعة متتابعة بل لو صامها متفرقة لا حرج عليه وكذلك هذه الثلاثة أيام لا ينزم أن تكون متتابعة يعني لو صام الخامس مثلا والسادس ثم لم يتمكن من صيام اليوم الثالث من هذه الأيام وبدأ بالحج وذهب إلى عرفة يصوم في أيام التشريق يصوم اليوم الذي بقي عليه في أيام التشريق لكن الأولى أن يصوم هذه الأيام الثلاثة قبل الحج والسبعة المتبقية يصومها إذا رجع إلى أهله نعم أحسن الله لكم كثرة الأسئلة عن من أفرد في حجه فهل يجوز له ان ياتي بعمره بعد الحج من افرد يعني حج مفردا وانه وانهى حجه انهى حج فبعض الحجاج بعد ان ينتهي بالحج يأتي بعمرة ياتي بعمره وبعضهم يلجا الى هذه الطريقه فرارا من من الهدى مع أن الأمر ميسر مع ان الامر ميسر وفي غاية السهولة ولله الحمد والمنه فلا يحتاج الأمر إلى مثل هذه الأعمال أو مثل هذه التصرفات إن كان مستطيعا أن يقدم الهدي قدمه وهذا أكمل له في نسكه وفي عبادته وإذا كان غير مستطيع ينتقل الى الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع حتى السبعة التي إذا رجع لو حب أن يؤخرها إلى أيام الشتاء في الجو البارد والليالي القصيرة ويصومها مفرقة أمر ليس فيه مشقة وليس فيه أي كلفة على الإنسان فما يحتاج الأمر إلى أن يقوم الإنسان بمثل هذه الأعمال والعمرة التي تكون بعد الحج النبي صلى الله عليه وسلم أدن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لكون حصل لها ظرف خاص وذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يعتمر ذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يعتمر ولا يعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عمره أنه كان يخرج من مكة ليعتمر أنه يخرج من مكة ليعتمر فكل عمر عليه الصلاه والسلام يأتي داخل مكة معتمرا ولهذا السنة في حق المسلم إذا كان يجد وقتا في مكة يطوف وله أجر في كل سبعة أشواط يطوفها وإذا كان المطاف فيه زحام شديد فالأفضل الا يطوف مراعاة للرفق بالناس والتخفيف عليهم مراعاة للرفق بالناس والتخفيف عليهم أما هذه العمر المتكررة التي يفعلها بعض الحجاج بعد الحج فهذه لا نعلم عليها دليلا واضحا من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله إليكم هذا السؤال يقول هل يجوز شراء سند الهدي من المدينة وذلك قبل الذهاب إلى مكة لا حرج, لا حرج من من, من إنابة الحاج للشركات المعتمدة أو الشركة المعتمدة في الأضاحي والهدي ولو كان في المدينة، ولو كان في المدينة، ولكن عليه أن ينتبه فلا يدفع ما له إلا للشركة المعتمدة في ذلك، لأن بعض الناس عندهم ضعف إيمان. ويستغل حاجة أو رغبة بعض الحجاج فيعطيه سندات وهمية يعطيه سندات وهمية لا صحة لها ويأخذ أموالا من الحجاج بالباطل وهذا قد يفعل بعض ضعاف النفوس ومرضى الإيمان ومن لا يخافون الله سبحانه وتعالى يستغل جهل بعض الحجاج وعدم معرفتهم فينتبه لمثل هذا و. يدفع المال لشركة المعتمدة التي تنوب عنه في شراء الهدي وتنوب عنه في ذبحه وتنوب عنه أيضا في توزيعه على الفقراء والمحتاجين نعم. أيضا السؤال الثاني يقول هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يؤدي العمرة نيابة عن أحد الأشخاص مع العلم بأنه الذي سيقوم بالحج؟ قد اعتمر من قبل في عام سابق إذا كان اعتمر عن نفسه ثم جاء هذه المرة وهو يريد أن يعتمر ويحج ويرغب أن تكون العمره لغيره ويرغب أن تكون العمره لغيره فلا حرج عليه في ذلك فيهل بالعمره عن غيره ثم يهل بالحج عن نفسه وهو بذلك يكون متمتعا وبذلك يكون متمتعا لأنه اجتمع له في سفرة واحدة عمره وحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فالشاهد أنه لا حرج عليه أن ينوي هذه العمرة عن غيره لكون سبق له أن اعتمر عن نفسه ثم إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة ينوي الحج عن نفسه نعم سلام عليكم هذا يسأل, يقول يسأل عن الكمامة التي توضع على الفم والأنف هل يجوز ذلك في الحج أيضا وهو محرم وهك وهل كذلك في أثناء الصلاة هل تجوز المحرم منهي عن تغطية الوجه المحرم منهي عن تغطية وجهه وجه وجاء عنا أحد الصحابة وأظنه جابر رضي الله عنه أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمر ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمر أي لا يغطى فالوجه لا يغطيه المحرم والذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغط رأسه وجاء أيضا لا تغط وجهه فالمحرم لا يغطي وجهه وهذه الكمامات هذه الكمامات التي يضعها الإنسان على الأنف وعلى الفم وعلى الذقن هي مغطية لأغلب الوجه مغطية لأغلب الوجه فيكون ذلك دخولا في النهي فإذا قال قائل أنا مضطر لاستخدامها لأنني قد أمر بروائح أو أشياء أو أمور ومضطر لاستخدامها إذا كان يرى أنه مضطرا لاستخدامها يستخدمها ويفدي عن ذلك فدية أذى ويفدي عن ذلك فدية أذى مثل الذي يضطر للبس المخيط أو لتغطيه الرأس أو غير ذلك فيفدي فدية الأذى وفدية الأذى هو مخير بين أمور ثلاثة كما قال الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الصيام أي ثلاثة أيام والصدقة اطعام ستة مساكين والنسك ذبح حشات لفقراء الحرم وهو في هذه الأمور الثلاثة مخير يختار منها ما شاء فإن اضطر واحتاج إلى استخدامها لا حرج مثل لو اضطر الإنسان لأن يلبس سروالا أو اضطر أن يلبس جوربا في قدميه، أو اضطر أن يغطي, يغطي رأسه، يغطي رأسه، يغطي رأسه مثل لو كان الجو بارد، واضطر أن يغطي رأسه، يغطي رأسه ويفدي، يغطي رأسه ويفدي فيديته الأداء. نعم. صلى الله عليكم هذا السال يسأل عن وفيما وأيضاً في الصلاة. لا يغطي, لا يغطي المصلي وجهه فإذا كان يحتاج إلى استخدام هذه الكمامة يستخدمها لكن إذا شرع في صلاته لا يغطي وجهه نعم أيضا يقول في سؤاله الثاني يسأل عن لبس الكمر والشنطة وبها خياطة في أثناء الحرام هل هذا جائز؟ كل هذا لا حرج على الحاج في استعماله ولا محذور في ذلك حتى لو كان في الكمر خياطة لا حرج في ذلك وايضا إذا كان احتاج إلى حقيبة ومحفظة نقود تكون مربوطة أو مخاطة بالكمر لا حرج في ذلك وايضا الحذاء إذا كان في خياطة لا حرج في ذلك لأن المقصود بالنهي عن لبس المخيط اي ما كان على هيئة لأن هذه اللفظه النهي عن لبس المخيط ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي كلام الفقهاء اختصارا لقوله لا يلبس المحرم الفنائل ولا السراويل ولا لا يلبس المحرم القمص ولا السراويل ولا البرانس فاختصر الفقهاء ذلك بقولهم لا يلبس المخيط لا يلبس المخيط ومرادهم بالمخيط اي ما كان على هيئة مثل قميص أو سروال أو برنوس أو غير ذلك فهذا هو المراد فبعض الناس أخذ من فهمهم لهذا الكلام لأهل العلم لا يلبس المخيط أي شيء فيه خياطة ولو الساعة فيها خياطة أو الحذاء في خياطة يظنون أنه منهي عنه وهذا فهم خاطئ فالشاهد أن الحزام أو الحذاء أو الساعة غير ذلك إذا كان فيه خياطة نحرج أبدا فيه استعماله نعم ثابكم الله هذا سال يقول من أي مكان ألبس ملابس الإحرام ملابس الإحرام لبسها الأمر فيه واسع سواء لبستها من السكن أو لبستها في الميقات لا حرج فإن أحببت أن تغتسل في سكنك وتتهيأ وتلبس الإحرام أو أجلت ذلك إلى الميقات اغتسلت هناك ولبست هناك الامر في ذلك واسع لكن المهم أن تكون النية من الميقات النية وهي عقد والدخول في الاحرام فهذا لابد أن يكون من الميقات لا يكون من السكن ولا يكون أيضا بعد الميقات فالنية من الميقات أما اللبس فالامر في ذلك واسع لبس الاحرام سواء في السكن أو في الميقات الأمر في ذلك واسع ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين